الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح الرحيم م م ن ا ل ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك نستعين د ا الشراط ل م س ت ق ي م ر ا ط ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م ي ذ ا ل م ض م و ع ل ي ه م ا ع ي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 لا الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 ا ل ي و م يئس ا ل ذ ي ن ك ف ر و ان م دينكم ف ل ا تخشوهم وخشوون ا ل ي و م م أ ك ل ت لكم د ي ن ك م وأتممت ع ل ي ك م ن ع م ت ي و ر ض ي ت ل ك م ا ل إ س ل ا م د ي ن ا ف واعطى ا ل غير م ت ج ا ن ف ل ث م ف إ ن الله غفور رحيم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 و إ ن كنتم مرضى او على سفر أ و جاء احد منكم من الغائط أ و لامستم, لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إ ذ قلتم سمعنا و أ ط ع ن ا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين آ م ن و ا كم قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على أ ن لا تعدلوا اعدلوه واقربوا للتقوى واتقوا الله إن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 فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على ق ا س ي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 يَا أهل الْكِتَابِ أَهْلَ قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تحفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب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 وقالت ا موسوعه ا ل ن ا نحن أ ب ا ل وأحباؤه ي للعلوم ف م ي ذ ب ب ك م ب ك ب ل أنتم بشر ا خ ل ق يغفر ا م ن ي ش ا ه ا ل س م و ا ت و ا وما ل أ ر ض ب ي ن ه م ا و إ ل ي ه ا ل أهل ل م ص ي يا ر ا ا ك ت ب قد جاءكم ر س و ل ن ا ي ب ي ن ل ك م ع ل ى فترة م ن الاسلاميه أن ق ب ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير.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 وما داموا شركه الهدى شركه ب إلا د ع و ي ف غير ر ب ي ن ن ا و ب ي ن القوم ا ل ف ا س ق ي ن ق ا ل فإنها م ح ر م ة ع ل ي ه م أ ر ب ع ي ن س ن ت يتيمون في ا ل أ ر ض فلا ت أ س على القوم الفاسقين واتل عليهم ن ب أ ب ن ي ادم بالحق إ ذ قربا قربا فتقبل من أ ح د ه م ا ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين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 ي ي ر د و ن أن ي خ ر ج و ا من ا ل ن ا ر وما هم ب ا ر س ي ن منها و ل ه م ع ذ ا ب م ق ي م و ا ل س ا ر و ا ل س ا ر ق فقطعوا ة أ ي د ي ه م ا جزا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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آ خ ر ي ن لم ياتوك ا يحرفون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 لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب عظيم سماعون للكذب أ ك ا د و ن للسحت ف إ ن جاءوك ف ح ك م بينهم أ و أ ع ر ض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و إ ن حكمت ف ح ك م بينهم إ ن الله يحب ا ل م ق ص ط ي ن وكيف يحكمونك وعندهم ا ل ت و ر ا ة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما اولى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 ف ل اسماء تخشعوا ا ل ن وخشعون ولا تشتروا بآياتي ث ن ق ي الله ومن م يحكم بما أ ن ز ا ل ل فأولئك هم ا ل ك ا ف ح و ن وكتبنا ع ل ي ه ى و ل ع ي ن بالعين والاف ف ب ل و ا ل أ ذ ن بالودن والسن, والسن بالسن والجروح ب ص ا ص تصدق فمن ب ه فهو ك ف ا ر ة ل ه ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ا وخفينا على آ ث ا ر ه م بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه وآتيناه الانجيل, واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه ة ل اسماء ل ي الله فيه و م ا ل م ي ح ك م فاحكم بينهم بما أ ن ز ل الله ولا تتبع أ ه و ا ء ه م عما جاءك من الحق لكل ت ع ل منكم س ر ع ة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم م ه موسوعه النابلسي للعلوم ل ه م ر ج ك م جميعا فينبئكم بما كنتم فيه كنتم ت خ ف ن أ ف ح ك ا ل ج ا ه ل ا م ي ب غ ه افحكم الجاهليه يبغون يبغو. ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرا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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آ م ن و ا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون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 واتقوا الله, واتقوا الله ان كنتم مؤمنين و إ ذ ا ناديتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة ا ت خ د و ه ا هزوا ولعبا ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعقلون قل يا أ ه ل الكتاب هل تنقمون منها إ ل ا آمنا ا أن ب ل ل هل وما ن ز ي ن انبئكم وما ز من ق ل قل هل وأن فاسقون أكثركم أ ن ب بشر من ذلك م ث و ب ة عند الله من لعنه الله وغضب عليهم وجعل منهم ا ل ق ر د ة والخنازير و ع ب د ا ل ط ا ب و ت أ و ل ئ ك شر مكانه و أ ض ل عن سواء السبيل و إ ذ ا جاءوكم قالوا آ م ن ا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خ ر ج و ا به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 وقالت اليهود يد الله مغلونه غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا بل يداهم بالسلطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إ ل ي ك من ربك طغيانا وكفرا و أ ل ق ي ن ا بينهم ا ل ع د ا و ة و ا ل ب ض ا ء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة كلما أ و ق د ه نور للحرب ع ط ف ا ع الله و يسعون في ا ل أ ر ض فساد ا والله لا يحب المفسدين ولو أ ن لو ان ه ل الكتاب آ م ن و ا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولادخلناهم ت ن ا ت النعيم ولو أ ن ه م أ ق ا م و ا ا ل ت و ر ا ة والانتي لو ما انزل إ ل ي ه م من ربهم ه فوقهم م من ومن لأكلوا أ تحت ر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 فلا ت أ س على القوم الكافرين إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئون والنصارى ومن آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلا خوف, عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أ ك ب ر